عبس وتوالجاهه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فت فعه الذكر أما من استغنى فأتله تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاء ك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة قتل الإنسان ما أكخره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء شره كلا لم ما يقض ما أمره ف ل ي ن ظ ر الإنسان إلى طعامه أن صبنا ب الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأن بتنا فيها حبًا و ع ِ ن بون و ق ْ بون وزيتون ونخلون وحدائق غربان وفاكهة و َ ب ا م متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصارم فإذا جاءت الصخ، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل ا م ر ئ منهم يومئذ شأنه يغني. وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتار أولئك هم الكفرة الفجرة.